تَقَطَّسَ نَادِيَهُ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ تَقَطَّسَ نَادِيَهُ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ andar <tos> muntari